القرآن حرر المرأة استجابت الصحابيات للحجاب فلم يمنعهن من ممارسة حياتهن بل والمطالبة بحقوقهن ها هي مجموعة من النساء تتجه إلى بيت القائد صلى الله عليه وسلم فيستأذن ويدخلن عليه وتبدأ المطالبات بالحقوق فيتلطف معهن حتى تجرأن فعلت أصواتهن على صوته صلى الله عليه وسلم وتحمس البعض منهن حتى ارتخى حجابها فسمعهن المارة وسمعهن عمر وهو في الطريق فاستأذن للدخول فأذن له وما إن دخل حتى خيم الصمت وتحولت النساء إلى حركات بلا أصوات ذهلن عما طالبهن، وأخذ بعضهن بتعديل حجابها الذي اختل أثناء الحوار كان عمر غاضباً من جرأتهن على نبيه صلى الله عليه وسلم لكن شيئا أذهله شاهد ثغر نبيه صلى الله عليه وسلم يفتر عن ابتسامه وهو يضحك من حركات النساء تعلق الفاروق بتلك الضحكة فقال أضحك الله سنك يا رسول الله بأبي أنت وأمي فقال صلى الله عليه وسلم عجبت من هؤلاء التي كن عندي لما سمعنا صوتك تبادرن الحجاب فقال عمر أنت أحق أن يهبن يا رسول الله ثم التفت زاجرا النساء وقال يا عدوات أنفسهن أتهبنني ولم تهبن رسول الله فإذا بإجابتهن تتغنى بلطف النبي وحدب القائد ولينه فقلنا لعمر إنك أفظ وأغلظ من رسول الله سكت عمر فهو أورع من أن يقبل مقارنة نبيه به لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتركه لهجوم النساء فقال إيهن يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك تكلمت النساء لأن الإسلام حررهن من الخوف بعد أن أذلتهن الحضارات والوثنيات السابقة والكتب الدينية المزورة ذات ليلة وبينما كانت المدينة تغط في نومها كانت إحدى النساء قلقة تتململ تتأمل زوجها فإذا هو رأس في قومه مقرب من نبيه صلى الله عليه وسلم لكنها تبحث عنه داخل قلبها فلا تراه نهضت هذه المرأة الصالحة جميلة بنت سلول قبيل الفجر نهضت لتزيح عن قلبها بقايا ليل ثقيل وهم أثقل ولبست حجابها وفتحت الباب تاركة البيت وصاحبه وتسللت وكأنها تطارد الظلام خلال الطرقات ثم توقفت أمام باب قائد الدولة صلى الله عليه وسلم فلم تطرقه تلفعت بهمومها وقعدت عنده تنتظر خروجه أذن بلال فصلى صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر ثم خرج من بيته ففوجأ بالمرأة عند بابه فقال من هذه؟